وَإِحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَاهُ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تَلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاق أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا ثم يصر مستكبرا كألم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا عالم من آياتنا شيئا اتخذ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 الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم مَنَّ وَنُبُوَّتَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جاثيه كل امه تدعى الى كتابها وَمَا تُنجِزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا ينطق عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إنا كنا